الحمد لله ربعين السلام على ملا نبيه بعده وعلى التابعين له بحسان الى دين ثم اما بعده فما زلنا مع الدقاءات المستمتين التسير لتفسير ابن كثير ويتوقفنا في سورة النور عند قوله تعالى ان الذين يقمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم اهل سنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين وذكرنا بعض الأقوال في من نزلت هذه الآيات وقالت عائشة ربي الله عنها رميت بما رميت به وأنا غافلة فبلغني بعد ذلك قالت فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عندي إذ أوحي إليه قالت وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السباك وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي ثم استوى جالسا يمسح وجهه وقال يا عائشة أبشري فقالت فقلت بحمد الله لا بحمدك فقرأ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات حتى قرأ أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فبعض العلماء قال إن هذه الآيات نزلت في عائشة فالبعض الآخر قال إنما هي نزلت في عائشة خاصة والوعيد فيها على من يرمي عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء الغافلات المحصنات المؤمنات يقول الشيخ صديق حسن خان الغافلات أي التي غفلن عن الفاحشة بحيث لا تخطر ببالهن ولا يفطن لها وفي ذلك من الدلائل على كمال النزاهة وطهارة الجيب ما لم يكن في المحصنات يقول ابن كثير رحمه الله وقد اختار ابن جرير عمومها وصحيح ويعبد العمومة ما رواه ابن أبي حاتن جسده عن أبي الغيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجي تنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكلوا الربا وأكلوا مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقضوا المحصنات الغافلات المؤمنات يبه هذا يدل على أن هذا الوعيد في كل من رمز امرأة في أرضها بدون ودي حق ويسمى كاذبا في احكام الشرع حتى وإن كان صادقة لكن الوعيد ينصب على من على الكاذب ذكرنا المرة الماضية وقلنا بأن المولى عز وجل قال في الذين يرمون المحصنات وغافلات إيه الوعيد لعينه في الدنيا والآخرة ولما تكلم على الزنا قال إيه لم يظهر هذا اللعن وقلنا أن ده إيه واجب مع أن الزنا أشد من الإيه من القاضي والجواب بأن بعض العلماء من أجل هذا قال هذه الآية خاصة بأقوام معينين معايا من أجل هذا الاشكال بعض المفسرين قال بأن هذا الوعيد هو في من رمى عائشة خاصة وأن هذه الآية خاصة من بعائشة معايا يبقى من رمى عائشة له اللعنة في الدنيا والآخرة وبعضهم قال إنها خاصة بمن أصر على القذف ولم يتب منه معي بمن قذف وعرف أنه حرام ثم لم يتب منه من هذا القذف وبعضهم قال إنها خاصة بمشركي مكة لأنهم كانوا يقولون للمرأة إذا خرجت مهاجرة إنما خرجت لتفجرا لذا هذا الوعيد في من؟ في مشرك مكة بصفة خاصة وبعضهم قال هذا الوعيد بمن أصر على القبر ولم يتوب منه وبعضهم قال بينا خاصة في من رمى عائشة خاصة يبقى لو احنا قلنا بهذا الكلام يبقى زال الإشكال يبقى في المشركين هؤلاء لم يلعن في الدنيا والآخر من أصر على القبر ولم يتوب منه حق له أن يلعن في الدنيا والآخرة ومن نرى مع عائشة بسلطة خاصة حتى بعد هذه الآية فإحنا قلنا أن, إن إجماع العلماء بأنه يغفر لأنه معاند للايه شيء سيقول لكلام ده وأن هذا بالإجماع أما من نرى غيرها من أمهات المؤمنين فهو محل خلاف بين أهل العلم والأقرب إيه؟ أنه أيضا يغفر ده كلام إيه إن كثير صح وذهب خريق آخر من أهل العلم إلى أنها عامة في كل قاذف ومقبوف من المحسنين والمحصنات ووجه اللعنة في هذه الآية بتوجهات منها قالوا المقصود باللعن هنا هو الإبعاد عن الثناء الحسن على ألسنة أهل الإيمان وضرب الحد وهجروا سائر المؤمنين لهم وزوالهم عن رطبة العبالة والتيحاش أهل الإيمان منهم وصل يعني بعضهم قال إيه بأنها لو لم تكن خاصة في مشاركة مكة أو في من يقذف عائشة أو في من يصر أو يصر على القذ ولم يطب منه قال جمعنا اللعنة هنا إيه هو ما يحدث لمن يقذف إنه لا سيرة حسنة على ألسنة المؤمنين بالنسبة له وأنه سيضرب الحد وأن المؤمنين سيهجرونه وستزول عنه العدالة وسيكون وحيدا لا يفطحب إلا أهل النفاق وأهل الضلال واضحك الكلام أرجو أن يكون واضحك يقول وقوله تعالى وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده عن صلة ابن زفر عن حتيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضف المحصنة يهدم عمل مئة سنة وهذا الحديث ضعيف وقول تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون قال ابن ربي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما إنهم يعني المشركين إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة قالوا تعالوا حتى نجحد فيجحدون يعني إيه؟ لم نفعل هذا لم نعبد كذا ولم نقض فلانا ولم يعني نقل على فلان كذا يجحدون ما هو مختوب عليهم فيقتم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يقتمون الله حديثا وروا ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة أورف الكافر بعمله فيجحد ويخاصم فيقال له هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذب فيقال أهلك وعشيرتك فيقول كذب فيقال احلفوا فيحلفون ثم يصمتهم الله فتشهد عليهم أيديهم والسنتهم ثم يدخلهم النار ولكن الحديثة ضعيف وقال ابن وبيحات بسنده عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده ثم قال أتدرون مما أضحكوا كلنا الله ورسوله أعلم قال من مجادلة العبد لربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم فيقول بلى فيقول لا أجيز علي إلا شاهدا من نفسي فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدة وبالكرام عليك شهودة فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحطا فعن كن كنت أناضل وهذا الحديث يبين الخزي يومئذ على الذين ما يقدموا لأنفسهم شيئا في الدنيا وسيجدون يوم القيامة أن من كان أو من كانوا يفعلون من أجله الشهوات والمعاصي فيشهدون عليهم وحينئذ لا ينفعهم أن يقول لهم بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل فكل هذه الأعضاء إنما هي معبدة لرب العالمين وإنما هي تطيع الله عز وجل وإنما جعل الله عز وجل طاعتها لك من باب أنها تطيع رب العالمين لأن الله جل وعلا قال لها أطيعي فلانا إذا أمرك بكذا وكذا لكن يوم القيامة كل هذه الأعضاء إنما هي معبدة لله عز وجل انطقي فتمطق ما تستطيع هذه الأعضاء أن تأخي الله جل وعلا فنسأل الله العفوة والعفية قال قتابة ابن آدم والله إن عليك لشهودا غير متهم في بدنك فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك فإنه لا يخفى عليه خافية الظلمة عنده ضوء والسر عنده علانية فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فليفعل ولا قوة إلا بالله ثم يقول تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق قال ابن عباس دينهم أي حسابهم وكل ما في القرآن ما في القرآن دينهم او دينهم اي ايه حسابهم كل ما في القرآن هذه الكلمة يكون معناها ايه الحساب وكذا قال غير واحد اي من المفسرين ثم ان قراءة الجمهور بنصب الحق يعني ايه يوم اذي وفيهم الله دينهم الحق الحق هذا من هو رب العالمين بنصب الحق على انه صفات ل دين دينهم اي نعم اي نعم القرار الأخرى. دينهم الحق بالنصب هذه انها صفه لايه لدينهم وقرا مجاهد بالرفع على انه نعت نعت الجلاله يوم ايد وفتحهم الله دينهم الحق وقرأها بعض الثلفي في مصحف أبي بن كعد يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم وقوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين أي وعده ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا زور فيه ثم يقول تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مبصرة ورزق كريم قال ابن عباه الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال وهذا هو قول الجمهور خلافا لمهم الشهور على ألسنة الناس وإن كان هو قول لبعض المفسرين بأن الخبيث لا يعني ينكحوا او لا يطلبوا الا الخبيثة والطيب لا يطلب إلا الطيبه قول الجمهور من المفسرين بأن معنى الايه الخبيثات من القول للخبيثين النبذات و تمام تفسير الكلام الكلام والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول والطيبات من القول للطيبين من الرجال بأن الرجل الطيب هو الذي يخرج منه الإيه؟ الكلام الطيب والطيبون من بجال للطيبات من القول قال ونزلت في عائشة وأهل الإفت وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وحبيب بن أبي ثابت والضحاك واختاره بن جرير ووجهه أي وجه هذا القول بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس فما نسبه أهل النساء إلى عائشة هم أولى به وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم ولهذا قال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون وصل للأصباب وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الخبيثات من النساء للخبيثين من أبجاد هذا والإيه؟ القول الثاني والخبيثون من رجال للخبيثات من النساء والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء وهذا أيضا يرجع إلى ما قده أولئك باللازم يعني لازموا قوله من قال بأن الطيبين من القول يخرجوا الطيب من, يعني من افواههم لازم هذا بأن هؤلاء لا يجازون إلا بأنثالهم أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة لأنه أطيب من كل طيب من البشر ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا يعني لو كانت عائشة رضي الله عنه خبيثة ما كانت للتصلح أو ما كانت لتصلح لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول قد يرد قول المولى عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوب طيب وهؤلاء هم من الطيبين من, من الرجال على القول الأول هو قول الجمهور لا إشكال على القول الثاني قد أو قد توجه هذه الآية بأن الرجل قد يطلب الطيبة لكن يغرر به ولا يعلم ذلك إلا بعد زواجه منها والتوجيه الثاني بأن نوحا عليه السلام وبأن نوحا عليه السلام إنما نكح أولئك بعد أو قبل أن يوحى إليهم معايا ومعلوم بأن فاحشة او بان يعني خطا هنا النسوه لا يمتد الى خطا الايه الفراش التوجيه الثاني فعلى ذلك لايه خرص يبقى لا ما كان هناك حرج ان ينكح الرجل المشركه قبل ايه ان يوحى اليه ما واضح الكلام يبقى هذه الايه على ايه على معنيين الاول ان الكلمات والاقوال الخبيثه تصدر من الخبيثين من الرجال والنساء والخبيثون من الناس للخبيثات من الكلمات فهم أهل لها يبقى الكلام الخبيث لا يخرج إلا من الخبيثين والخبيثات وبأن الخبيثين من الناس إنما يرمون الطيبين والطيبات بالكلام الخبيث واضح؟ والخبيثون من الناس للخبيثات من الكلمات فهم أهل لها والكلمات الطيبة تصدر من الطيبين من الناس والطيبون تصدر منهم الكلمات الطيبة فهم لها أهل هذا قوله جمهور المفسرين كما ذكر ذلك البغوي في تفسيره وكذلك الكرطبي وكذلك الشيخ صديق حسن خان الثاني أن الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والقبيثون من الرجال للقبيثات من النساء وهكذا الطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من الايه النساء معايا ده كله في الامتحان معايا انا عايز درجات مبهرة ده منين من إن سؤال؟ <تصفيق> انت علاء يقول ولهذا قال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوات لهم مغفرة أي بسبب ما قيل فيهم من الكذب ورزق كريم أي عند الله في جنات النعيم وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فيما قال وعد به ايه نعم ورزق كريم باللي انت على برط لكن اقصد الآن يعني بان من كان من كانت زوجة لفلان هي زوجته في الجنة صح قال ابن ويحاتم بسنده عن يحيى ابن الجزار قال جاء اثير جاء اثير ابن جابر الى عبد الله فقال لقد سمعت الوليد ابن عقبة تكلم اليوم بكلام اعجبنيه فقال عبد الله إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة الطيرة تتجلجل في صدره ما يستقر حتى يلقظها فيسمعها الرجل عنده يسلها فيضمها إليه يعني ينسبها إيه؟ إليه وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الخبيثة يكون في قلبه الكلمة الخبيثة أيضا التي قبلها يكون في قلبه الكلمة الطيبة وليس الكلمة وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الخبيثة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه ثم قرأ عبد الله الخبيثات للخبيثين الخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ويشبه هذا ما راه الإمام أحمد في المسند مرفوع مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع, إلا بشر ما سمع مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع يعني هو يسمع الخبيث ويسمع الطيب لكنه إذا تحدث ما تحدث إلا بالخبيث كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم فقال أجذرني شاتا فقال اذهب فخذ بأذن أيها شيء فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم لكن الحديث بعض وفي الحديث الآخر الحكمة ضالت المؤمن حيث وجدها أخذها لكنه ضعيف جدا هو ذكر لك السند فخرج بالسند من عهدة معقا هو كان يعني ما كان يظن أن حيات أقوامه لا يعرفون السند صلى الله ثم يقول تعالى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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون هذه آيات تصفها رب العالمين في بيان ادبي لاستئذان ويقول ابن كثير هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين وذلك في لاستئذاني وذلك في لاستئذاني ولعل المسلمين أن يعودوا إلى هذه الآداب صراحة هي يعني آداب لو يعني صار عليها الناس ما كنا لنرى ما نراه الآن من يعني استشاح ومن سوء ادب في التعامل مع الآخرين وكذا لكن حتى هذه كما تاتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نظر في بيت بغير إذن أهله كان لأهل البيت أن أن يفقأوا عينه فالله مستعم هو يا ينظر ويفكت لا هو بينظر ويتكل يعني دي مصيبة فوق المصيبة يعني لو نظر فرأى سيئة مثلا هو ينظر هذه السيئة مش هو ينظر ويفكت لا هو بينظر ويتكل سهمي ومن تتبع عورة أخي تتبع الله مع عورته حتى يصبحوا في جو في بيته قال هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين وذلك في الاستئذان أمرهم ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا أي يستأذنوا قبل الدخول يستأنس أي يستأذن قبل الدخول ويسلموا بعده يعني إيه أنه هو يستأذن أولا ثم يسلموا واضح الكلام طيب ننظر بقى الاحاديث هو الان قال ايه الاستئذان ثم الايه السلام وينبغي ان يستأذنا ثلاث مرات فان اذن له وان لم صرفه مش يتنيرن الجرس لغاية الجرس يكاد ان يشتك مرة واتني قللك لعله لم يسمع مع ان الجرس هو وصله هو افتح ومسلا هو يسكن في الدور الثالث ولا رابع اقول لك اليمان مالك قال ان هو جاهز لو ان يتيد فوقه الثلاث انظن انه لم يسمع عايز زي؟ ده فقه طبعا ايه؟ واضح نعم طب ده بقى ينطبق على المحمول <تصفيق> أيوة. طب منا برضو في البيت او مش عايز ارد مش ارد بلاء مفيش جارس هينادي لا مش هيذا مش بقدر المحمول خلاص الموضوع ده ممكن مش عايز مثلا يعني مش عايز ده هل ينطبق هذا على المحمول لا واجب واجب احسن جمع الاجابات كلها ان شاء الله واجب اه على النت على شبكه العنكبوتيه سؤال كده موجه لاي حد و... يعطيك الجواب ان شاء الله قال فإن أذن له لم كما لم صرفا كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له إن صرفا ثم قال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذنه بعدما انصرف إئذن له فطلبوه فوجدوه قد ذهبا فلما جاء بعد ذلك قال ما أرجعك يعني أنت ليه انصرفت قال إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف قال عمر فقال عمر لتأتيني على هذا ببينه وإلا أوجعتك ضربا فذهب إلى ملع من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر فقالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا فقام معه أبو سعيد الخضري فأخبر عمر بذلك الأنصار فقال الهاني عنه الصفق بالأسواق الأول إيه التشاغل بالبيع والشراء الهاني عنه الصفق بالأسواق نعم إيه من يقول يعني ابس عيد من التلم في الهانة عنه الصدر لا فقال عمر ورحا ده صفة انتحمل ورحا ملابسة ملابسة الله مم بكبت يا شديد مم, مم. شاية مم. مم. مم الله بكبت يا شديد بكبت نعم لاي علاقة مش برواجي الحديد التانية مثلا ال... من نفس مين الله اللي حرامك اخمالي فانك أي وصل أي وصل رواجة عمر شمالك عم. يا تحنرنا مفاجاه اكل الله وقال الامام احمد بسنده عن انس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن على سعد بن عباده فقال السلام عليك ورحمة الله فقال سعد وعليك السلام ورحمه الله ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم اولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم, أو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سلم ثلاثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله ويقول ايه وعليكم السلام الله السلام عليكم ورحمه الله ويقول حتى سلم ثلاثه ورد عليه سعد ثلاثه ولم يسمعه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال يا رسول الله ابي انت وامي ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني ولقد رددت عليك ولم اسمعك وأردت أن أستكفر من سلامك ومن البركة ثم دخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وصلت عليكم الملائكه وافطر عندكم الصائمون نعم مش اكل واضحها قصه ولا ايه ماشي ابو داوود والنسائي بسنده عن قيس بن سعد هو ابن عباده قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمه الله فرد سعد ردا خفيفا قال قيف له مين ابن ثعد قيف هذا ومن فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعه يكثر علينا من السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله فرد سعد رد خفية ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفية لتكثر علينا من السلام قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله ملحسة مسبوغة بزعصران أو ورث يعني إيه ممتلئة بالطيب فاجتمل بها ما الذي اجتمل بها ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول اللهم نجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام فلما أراد لنصراثة قرب إليه سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب ثابيت فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ان أن تركب وان أن تنصرف صلى الله عليه وسلم قال فانصرفته وقد روي هذا من وجوه اخر فهو حديث جيد قوي والله اعلم حديث جميل صراحته <تصفيق> ثم ليعلم من الذي يقول ابن كثير ثم ليعلم انه ينبغي للمستاذن ثم ليعلم بقى ثم ليعلم او تنفع ليعلم ثم ليعلم القارئ انه يمدغي للمستاذن على اهل المنزل <تصفيق> صحة ليه صحة ثم ليعلم اي القارئ انه يمدغي لمستاذن على اهل المنزل ان لا يقف تلقاء الباب بواجهه طبعا الافضل ثم ايه ليعلم اذا الافضل وان كانت الصحة الاولى ألا يقف تلقاء الباب بوجهه ما أقفش كده يعني بابي أشكه يعني ليأخذ يساره أو يمينه مش هو مفتح يشوف كل حاجه يقول لها في يعني, تح يعني تحدث هذه الأمور في الساحة لو ما تيك كده عجنبي أخي <تصفيق> أصحي يقول له إيه يعني تفهمني لو أن رجلا يأتيك في البيت مثلا ويفعل هذا طب ينتهي تقول له إيه ما دي فيها لا بالتلميح ولا بغير التلميح ما لازم تنهمت ايه تفاجئه بالقول او ان انت خلاص تدخله با وتكره من سنة النسائي اداب الاستئذان يقول او بقى سنة ابي داود عشان حديث موجود في ابي داود لما رواه ابو داود بالسنة ديه عن عبد الله ابن بصر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى, إذا آتى باب قوم لم يستقبل الباب من تبقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيصر ويقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدورة لم يكن عليها يومئذ تطور أكل قرطبيا بهذا وقال إيه لا هذا يوم أن كانت البيوت لا تمتلك أبوابها فلا يقف تلقاء إيه الباك يأخذ يمنة أو يصرى لكن الآن والأبواب عليها إيه والبيوت عليها الأبواب الجاز لازم يقف ايه لكن حتى اصلا الايه يعني الان لما لو فُتح الباب قد يكون البيت ايه مفتوحا يعني قال وقال ابو داوود بسنده عن حذيفة اشتغل متاخر هو ولا في القديم لا جديد ولا قديم في الجلسه اداه لابد ان طراعه انت جاي بعد الجلسه بنصف ساعه لاوشكت أن تؤذن مش ليكوا احنا كل اللي يجي لا يحمل في صدره وقال ابو داوود بسنده عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان سعد يعني ايه دي الراجل ده هو من هو سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستاذن فقام على الباب قال عثمان ومستقبل الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك او هكذا فإنما الاستئذان من النظر يعني أنت لما توقف حكذا أيبا أنت كده أصلا منما من جعل الاستئذان من أجل النظر طب ما أنت نظرت إذا تستاذن ليه ادخل مباشرة بقى قال وفي الصحيحين على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن مرأة اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاط ففقأت عينه ما كان عليك من جناح لكن السؤال الآن هل يضمن أم لا لفقعت عينه فتكون عليك الآن لفقعت عين عليك نصف الديه العينين عليك الدية كلها فما كان من يعني ما لم يكن له مثيل ففيه ففي الدية كلها وما كان وجوده منه مثلا اثنان ففيه ليه نصف الدية وهكذا بنسبة تبدي بنسبة الكنزور بدون السقوح لا يبقى لا يبقى بالسطور, يبقى. بالسطور إن شاء الله <تصفيق> لأن أصلا أنت مشي في الشارع في ده الطريق ده. لا هو النفذة أصلا مفتوح لو وقع نظرك فجأة وجب عليك أن تصرفه لكن لا نتكلم إليه على من ينظر يتعمد النظر سواء بقى كان هناك سطور أم لا معايا فالسؤال بقى إيه هل يضمن أم لا دواجب إن شاء الله لا ده الضوء ده ده تجربة فشل احنا كده واجب هذا من باب التب والعواراه ان هي تمشي على الان على هذه انا اتكلم لو فقت عيني يبقى ما ما يعني ايه بقى مكان عليه اذا اللي الناس بعين واحده يعني طب يعني ما كان عليهم جنا اني بتفسرها ما بسأل ليه بعضهم قال هي منسوخة لأن الله عز وجل يكن أنزل قوله وتعالى وين عقبتن سعاقبه يعني هو لما تيجي تعاقب واحد نظر إليك في داخل بيتك لا تفقع عينه كده لم تعاقب دمسلم أيه ما أفدى إليك من يعني إثاءه وبعضهم قالوا أنه هو على وجه الإيه؟ التشديد يعني لا على وجه الحقيقة وترح تفقع عينه كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لان ما رجل فقال اي بدي لكم فاقطع رأسه هو لا يقصد حقيقة ان هو ايه لكن هذا من باب الايه ده بعض الاقول كده والاقول المتبقية لها واجد انا الام لم اجب على المسألة يضمن ام لا يقول في ناس قاله في ناس قاله صحيح واخرج الجماعة من حديثي شعب عن محمد بن منكدر عن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا ومذري كل حصه يكون واخرج الجماعه من حديث الشعبه تاع محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فبققت الباب فقال من ذا فقلت أنا قال أنا أنا كأنه كرهه وإنما كره, وإنما كره هذا لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى حتى يفصح باسمه او كنيته التي هو مشهور بها وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا يحصلوا بها الإيه؟ المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئناس المأمور به في الآية والأقرب بأن الاستئذان هذا واجب كما قال الغلماء لأن رب العالمين صدّب الكلام بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا وبه يبقى هذا إيه؟ واجب عليه أن يستاذنا قبل أن يدخل وقال العوفية عن ابن عباس لاستئناسه لاستئذانه لاستئناس معنى لإيه لاستئذان وكذا قال غير واحد وقال ابن جرير بسنده عن ابن عباس في هذه الآية لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا إنما هي خطأ من الكاتب لمن الذي يقول ابن عباس إنما هي خطأ من الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا نعم. خطأ من كتب المصحف هو كتب حتى تستأنسه الهي حتى تستأذنه وكان يقول وهكذا رواه هشيم عن ابي بشر وهو جعفر ابن اياس به وروا معاذه ابن سليمان عن جعفر ابن اياس عن سعيد عن ابن عباس بمثله وزاد كان ابن عباس يقرأ حتى تستأذنه وتسلمه وكان يقرأ على قراءة ابي بن كعب رضي الله عنه وهذا غريب جدا عن ابن عباس وقال هشيم اخبرنا مغيرة عن ابراهيم قال في مصحف ابن مسعود حتى تسلم على اهلها وتستأذن <تصفيق> يبقى في تستأذن وتسلم واحدة والثانية ايه لا تسلم الاول وتستأذن معايا لأنه كما سألت في الحديث النبي صفان قال إيه؟ له كل السلام عليكم ورحمة الله أدخل مش إيه أدخل السلام عليكم ورحمة الله يبقى السلام الأول قبل وسألت معنا توجيهه هذا الآن ابن عباس يقول هذا وهذا إثناده صحيح لكن الكرطبي قد تعقب هذا القول وقال إيه؟ هذا القول وهذا غيره صحيح عن ابن عباس وغيره مع أن الإثناد إيه صحيح فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها حتى تستأنس وصح الإجماع فيها من لدن مدة عثمان رضي الله عنه فهي التي لا يجوز خلافها يعني من زمن عثمان وهي تستأنس وليس تستأذن وقال البهقي في توجيه له كما قال حفظ بن حجر يقول يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأولى ثم نسخت تلاوته ولم يطلع ابن عباس على ذلك وضع إذا هذا توزيه بنان على صحة الإيه؟ الإثنان يقول وقد قال الإمام أحمد بسندهم أن عمرى ابن أبي صفوان أخبره أن كلدتا ابن حنبل بفتح الكاف والنون وداه اخبره ان صفوان بن اميه بعثه في الفتح وجداية بلبن وجدايه نعم وضغابيس بلفتح هذه الروايه ابي داود وجدايه وجدايه بفتح الجيم والد والياء وضغابيس بفتح الباد والغين اما اللبن فمعروف اما الجداية فهي ما بلغ 6 تأشهر او 7 من اولاد الضباء واما الضغابيس هي صغار القستاء <تصفيق> <تصفيق> قال والنبي صلى الله عليه وسلم باعل الوادي قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسلم ولم اسلم لم اسلم ولم اسلم فقال النبي فقال ارجع فقل السلام عليكم ادخل وذلك بعدما اسلم صفوان ويعني روي ايه فراجع فقال السلام عليكم ادخل قال ادخل وقال ابو داود بسنده عن منصور عن ربعي قال اتى رجل من بني عامر استاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته فقال اقلجوا فقال اقلجوا فقال النبي لخادمه اخرج الى هذا فعلمه لاستئذانه فقل له كل السلام عليكم ادخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم ادخل فادنها له النبي فتم فدخل طيب الان عندنا الاحاديث ايه السلام عليكم ادخل ولا بتقول ايه حتى تتنسه وتسلمه يعني تطلب الاول الايه تقولوا ايه السلام عليكم في بعض ربما قال إيه إن الاستئناس هنا معناه إيه يعني التنحنح او شيء كهذا وبعد ذلك أقول إيه السلام عليكم أو لو على هذا الواجه خلاص وبعض ربما قال لا انما هنا الاستئناس معناه إيه المؤانسة بالمجالسة وهذه لا تكون إلا بعد إيه السلام والدخول فقالوا بأن الواو هنا انما هنا في تقديم وإيه وتأخير يعني تسلمه وتستأنفه يعني هذا التوزيه يتوافق مع من قال في قولة تعالى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك فبعضهم قال لا أبوه هنا لا تقطبي الترتيب لكن يكون معناها إيه إن رافعك ومطهرك ومتوفيك مش بمتوفيك الأول معي واستدلوا من قال بهذا استدل بهذا القول بأن الاستئناس لا يكون إلا بعد السلام ويستدل بقول الشاعر كما قال ألا ينخلط من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام هي أصلهsold loss عليك ورحمة الله فقال إيه ألا ينخلط من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام واضح الكلام وبهذا يصلب الاشكال إن شاء الله وبعضهم قال يعني كما قال الألوسي في روح المعاني يقول إيه المثالة فيها تفصيل إذا كان نظرك بنظره وجب عليك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله ولا يعد هذا إذنا بالدخول يعني كونه يرد عليك ليس معنى هذا أنه إيه أذن لك بالدخول أما إن لم يكن يعني عينك بعينه وكذا فإن أنت إيه يبقى مش آه معين زي ده, ده إيه تفصيل في المسألة وقال هذا وجه جيد لكن يعني استريح صراحات اللي هي ايه التقديم والتاخير يعني الأول ان يسلم ثم يدخل يعني المستند طلب الاول نعم في هو تقديمه الاخير ايوه ان هو التفصيل بقى ده ان كان القادم يرى أحد من اهل البيت سلم اولا ثم استئذن وعليك اثناء طوال وإن كان ليرى أحدا قدم الايه الاستئذان على الثلاث استئذين أول وعقد ايه ثلاث نحن احنا قلنا ان الاستئذان ده ايه واجب وجمهور منعوا على زيادة على الثلاث واحد اثنين ثلاثة خلص قدمت ايه وقال ابن وهب قال مالك الاستئذان ثلاث لا أحب أن يزيد أحد عليها إلا من علم أنه لم يسمع فلا أرى بأسا أن يزيد إذا استيقم أنه لم يسمع يقول ابن كثير رحمة الله وقاله شايم بسنده عن عمر بن سعيد السقفي أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج أو أنليج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأملة لها يقال لها روضة كمي لهذا فعلميه فإنه لا يحسن أن يستأذن لا يحسن أن يستأذن فقول له يقول السلام عليكم أدخل فسمعها الرجل فقال فقالها فقال النبي له إيه ادخل وقال التلميذي بسنده عن جابر بن عبد الله قال, قال رسول الله سلام السلام قبل الكلام السلام قبل الإيه الكلام الحديث بعض وقاله شيم وقال مغيرة قال مجاهد جاء ابن عمر من حاجة وقد آذاه الرمضاء حرابة الإيه الأرض والشمس فأتى فصطاط امرأة من كريش فقال السلام عليكم ادخل قال تدخل بسلام فاعاد يعني يكون لها السلام عليكم ادخل فتقول له ادخل بسلام فاعادك وهو يراوح بين قدميه يعني ايه يعني يرفع قدما ويرابع قدما هي عملت تقول له بسلام وهي السلام عليكم ادخل قال لها قولي ادخلي وليس ادخل بسلام قالت ادخل فدخل طيب ليه بقى عشان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يدخل بعوض كده والتليفون اهو عشان طب ايه الكلام اقول ادخل بسلام هي اللي بتعود هي اللي بتعيد, هي اللي بتعيد؟ هي لا ليه معلش بسلام خلي لا يعني هو لو قال السلام عليكم ادخل فقالت ادخل بسلام خلاص يعني كان ايه يعني ازنت له ايش كان لما تقول بقى بسلام القرطبي ذكر يعني الى هذا الحد ثم قال ايه فتوقف لما قالت بسلام لاحتمال اللفظ ان تريد بسلامك لا بشخصك معايا لا تدخل بيه لبدنك لك لكن ما تريد يعني خلاص انت سلمت فانا ازنت لك بالايه بالمحاورة والحبيث واضح <تكلم> <تكلم> <تكلم> قال القرطبي فتوقف لما قالت بسلام لاحتمال اللفظ ان تريد بسلام كلام شخصك وابن ابي حاتم مثنبه حدثني خالد ابن اياس حدثتني جدتي ام اياس قالت كنت في اربع نسوه نستأذن على عائشته فقلت ندخل فقالت لا حتى يستأذن فقالت السلام عليكم أندخل قالت ادخلنا ثم قالت يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنثوا وتسلموا على اهلها قال ولي جريج قال سمية أعطاء ابن أبي رباح يخبر عن ابن عباس رضي الله عنه قال ثلاث آيات جحدهن الناس لما الوقت اللي قام يجيب أولي واجه أقف بس عن ذا لا مش عناقف قال ثلاث آيات جحدهن الناس هذا يقول <تصفيق> لكم المرقة دي عشو الله جزاك الله خير ¿Qué <laughs> pasa?